تباركت ربنا وتعاليك لك الحمد على ما قضيت ولك شك على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا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 واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاه خيرا لنا ونسالك خشيتك في الغيب والشهاده ونسالك كلمه الحق في الرضا والغضب ونسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع ونسالك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ثراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم وزينا بزينة الإيمان وجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مبينين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك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 سبقنا ودليلنا اليك والي جناتك جنات النعيم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها على نيتها وسرها يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وللشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسرير بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناءا عليك أنت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين